من قال انت للاهلي خصم أكيد نايم ويحلام يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم هم هم هم ولاهلك الهم هم هم والله في الماضي جبنا لهم هم والحاضر السكر في الدم يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم هم هم هم لي بركان منه ما تسلم يلعب حبيبي ولا يرحم ولا اهلك الهم هم هم هم ولا ليك قلب طم طم والله وكمل اهلي هزمهم كم وذوقهم المر والعلقم يلعب حبيبي وما يرحم ولا اهلك الهم هم هم ولا ليك قلب طم طم يحضر جمهورنا يحضر ويدعم في حب الاهلي متيم يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم هم هم هم ولاهلك قلبه طه طه مين من غيرك الدواء والبلسم تأمرني انت وانا قلت تم يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم هم هم هم يا الخصم اكيد نايم ويحلام يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم هم هم هم ولاهلك الطب طب طب في الماضي جبنا لهم هم والحاضر السكر في الدم يلعب حبيبي وما يرحم ولاهلك الهم, الهم هم هم هم والله يا معاند الاهلي حتندم كان منه ما تسلم يلعب حبيبي وما يرحم ولا هلك لهم هم هم هم والله وكمل لهلي هزمهم كم وذوقهم المر والعلكم يلعب حبيبي ولا يرحم ولا هلك لهم هم هم هم والله جمهورنا يحضر يدعى الحب الاهلي متيم يلعب حبيبي وما يرحم ولا هلك الهم هم هم هم والله, هم والله من غيرك الدواء بالسم تؤمرني انت وانا قلتم يلعب حبيبي وما يرحم ولا هلك الهم هم هم هم والله ولا هلك والله ولا هلك الهم Take them home, home, home.